بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المجادلة وهي المدنية، سورة المجادلة وصورة المدنية وهي كم نترى القرآن في سورة بعد الهجم فهي سرادة إذا أحكام تأيكال بيشلين صور كمدنية أي كالله إذا عقيدة إذا كهب وحيك هدل ايضا احكام تي حلاش اي حرام تي حدود دعالي وحيك هدل ايضا صفات دا تا وحيك هدل ايضا مساء الواوين او اذاب اي اخلاق بلشه مسلم كاونا يكون دخنت بسم الله الله نجي عيسان سورة دا نكبر الله الله الرحمن المحرس تباللارا نتكا قصي فايسانا هذي Allah sarihim inna harisisa garsiya idu dono xalqigi sakamita qat sami Allah qad haqiqe sami Allah Allah wu maklai qawlan la tri gawat di warkeeda tujadiluka kuladodeeday fi zawjati sheeni zawjaha min keeda arintii sana kala او apostleski arinteeda u sheeganeeday irallaahi Allaah wallahu Allaahu yasmau wa maqaalah tahawurakuma wariskuil arintina inallaaha Allaah sami'u wa mitmaqal baram basirum oo arakti balaq imaam Ahmed kuu wariyay iy qeyrkiis قبر لديه خولة بنت ثعلبا وصحابيات اهد او قبيع عوص ابن صامح صحابي لديه عوص ابن صامح ايا صلب مسلقواها وحای وقت يهورو جاهلیگا ننکا حاس کیسا ها دوری رهدو انت علايا كظهر امي هو يلي دبر كهداد يرامتا فورين اليقين سدا سينا حرامك كلامه قن يساس اليقين الى ايات كان سو دغى marka muslimintu sidiyalo dinin ku haaskiisay yireebo anti alayka dhahr ummi haleluya wakaha marka min kaano min odaya aha aya haaqay wa aruday markaas ayuu ku yiri haaskiisii أنت عليك ظهر أمي أبقى وحاديك للمتاك هو يليه تبير كيدي تسير مركا سيصابتك تي خولة بنت سعلاب رسولك يتني صلى الله عليه وسلم وحيتي لرسولك الله ننكانو مالكي بواقنا بل يرنمي دي دينا وقنا ميستي ويحي آنطالي لحانا ساقا نبا مركا انت قو بي انت ماد دايي ayuu idhihaa هو إذا كان وحي إليه النبي يقول إليه وحقا نحين إن الحرام قطعي أنيك عدل مؤبي أو عدل حكم كالسيوب دي جي أو أبقاً كورو الوسع إلي وقت قاسل السيوب جاري عائشة من تعبب بكر صديق وحي التري الحمد لله الذي وصح صنعه الأصوات وحما هذا هو إله مقل كيسو وقاري عدد كوتان وقد أطول بأسه مقل لقد شاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التكلم وقال نفسه مجادلة وخولة بنتو فعلها نبي قلت من أيده الله حظ وانا في ناحية بيتي قولي قلت من ما أسمعه ما تقوله وارك أيده يا مقلي قارع إبافيه إلهينا وثليها قسم الله الله وما قلق فسبح لله الوال ما قلق قول التي تجادل كوا ما هذا سكره إلهما مقلق يس ضمان قدرته جاد سلامكي ما آيات كانوا سودغين qaala lati gabadhi warkeyne tujadiluka kuladoodayda fi zoujya fi shani zoujha nimkeeda arrintisa gabadha kaala doodayday qad sami allah allah wa maglay qaala lati gabadhi warkeyne tujadiluka kuladoodayday fi zoujya fi shani zoujha nimkeeda arrintisa kaala doodayday aw atastaki usheegenaylay amra arrinteeda ila والله الله يسمع وما خلا تحاوركما واسكئ الان انت اعد واركر اسكئ الذين ابي الغراب بن حيمد صلى الله عليه وسلم يا قباض خور بنت صلباء ان الله الله سميع وما مقل بلا وقوي الذين رجل يظاهرون الضحارة منكم دينك آلاء منكم ديهم من نسائهم دمركود ما هنالدمركين معاهم أمهاتهم هو يوينكود إن أمهاتهم هو يوينكود يوين معاهم إلا اللائكوي أمهان ولدنهم طريق وإنهم رجل دمركود الضحارة لا يقولون وحيك هذا منكر منكرا وشرعك اللغوء كري منكرا كاسا من القول هذا الأحب وزورا بين أيك هذا اليوم الله الله لا أفوه ومتعثم بضا غفور دمي الله بضا والذين من نسائهم دمركود ثم يعودون كدن كلاما لما قالوا وحي لهديه بابدو مركي أي ذهارين رباطين أي حاسق النقضان فتحرير الرقبة فعليهم دوشه لوعى تحرير الرقبة قر لحريتين من قبل أن يتناسى ننكاس إلي حاج كيسو إنت يصال إستاذا من الحريتين ذلكم حكم كاس توعدون به إذن كالي والله الله بما تعمل روحها الصميره يبان خليل وامد حجبال او اخر فمن لم يثقف كان هدين اي رقمكم ابون خري يقف كان فالصيام شهرين فعليه دوش يصوحها هذه صيام شهرين لابد لو لا سوميدود لابد بالو متتالي اسرع راسا من قبل ان يطمص نِن كاس يا اس كاس انتي سن استبان الله ارهيو فمن لم يف فمن لم يستدي نكن اودين ان صومه فيطعم ستين فعليه كركي صوحا عابد اطعم ستين مسكينا ليدا مسكين لقد انت ذالكه ان ذلك البيان والتعذيب عبدين تاس إيو ويرين تعرنك إلي واقع الوحو أربع اللي تؤمنوا إلى حميدان بالله الله إيو ورسول رسول كيساء وطلق تاس أحكام تاس الحدود الله والسهدمي الله وللكافرين كوا كوا كوا قلوا بأحكام تألقوا عن حميدان وحا أصننا داي أداب أداب أداب كوا أليم aqamti al-adiyyi hubun aamahu ila qiyami sa'abati ku sudan maalla sodajiyyi ubu harayn wa ila hay sheegay innaka inu haaskisi ku shabohoyadis inay fayharan munkara bayn aburna dim munkar ma bana wa dim bi adwi hayadi ku dhashay ya haaskali adlasi hanid wa وحارن قطعن قفك ربك وقفك ربك يا ورسك الالي الهو الذين رجل يظاهرون الظيحارا منكم دينك آرهم كمدهم من نسائهم دمركود ما هن دمرك معهم أمهاتهم هو يوينكود دمركان هو يوينكود معهم إن أمهاتهم ما أمهاتهم هو يوينكود معهم إلا اللعي كوي أمهان وليتهم طلع. فَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ مُرْجِعٌ حَاسِدٌ ذُو بِحَارَةٍ وَحَاسِدٌ ذُو قَضَاهُ هُوَ يَبِيَ كَرَمٌ مُتَعَالٍ لَا يَقُولُ رَوْحُهُ هَذَا لَيْلًا مُنْكَرًا وَحَشَرٌ إِلَى لَهُ إِنْكِرَاي مُنْكَرٌ كَاسٌ مِنَ الْقَوْلِ هَذَا Min sain dumeer kude, tumeer ja udune kedvina kulla vana li matalu ja werke eirehe. Tana võha eheb vana looradle, tumeerki. Ja ah, maha, minnka siia heeskise, ahkoguna eh, ja karatimegi. Potsad diharu ja għall eire, minnka siia heeskise kušebuhu, huu jedis, assa tu saasva. Ja liba uirehevo waxaad igala midtay hooyaday dhabarkeedabaan ilmuano waxa ay yiraahdeen dabar kala sheegay oo la isticmaalay jirinka soo cirka oo yakab walan duiraha hooyada imi xidada kami aa oo hooyada iiga madduuskusho tashay luguma hadlo taa oo waxa weeye xiseyn iyo ikraam duu iraaba karamada iyo izada xan ku hayo hooyada iiga iska harimaya haasiisa jiraa rahayne yatti gammetu ooyaa ku shabbaa qaba ama ediin kami de ku shabbaa munkar wi'u ku hada akaanta sos u taana ka balamee waayqlo yireedeen ulamaadu la sheegay dhammaan maharimtu walaama diira walaa sheediga lama ku رضاءك وحرام نقضي والله ميت والله ميتوه هؤون كي يمارك الله شاكي خطلنا ايوك او اه ننكي يحاسي سي مكاحي الكرد حييي ايوه والاقمت الى وعيد سبحانه والذين رق يظاهرون الضيهارا من نصاهم دمركودا ثم يؤدون كدبنا كلها بنا اللي ما قالوا ورك اي حلو متي دوركي اي راهيدن كولابان اقبلان ظاهيريه ابن الحسن و خيري وا انه ملي هادلكو كيري انت عليك ظهر امي مغلاباتو اريوي ف قفكي مغلاباتو اريوي فاصودي و خيري حافي القول باطل اه هاكس لغير تفسير باطل ملي اه هل كان من مرحه ممكن هيون كرا يدو بعقد بسكويكه محل لك دواء ثم يحول دون لما قالوا امام شافعهمي مركو كدواقي را انت عليك ظهر امي كلمه اسماعيل كيري ده حرام القتل هضوا ضلاق دبات دي ويروا خلاص وخو منك وجهكما كفاره غمال لكن مركو كدواقي كديب هضوا سندلاق دبات uur annu atu hada marku kun dal waqaydinto kafara laga kafara kafara imam nauhu ilu wa ilu galmooso u eedo ama u go ansado u galmoo ana dhaqad faraba ayadoo kaba beeraysu ma jiri wa kalaa lika imaam malik soo koowiru ilu wa ilu go ansado galmooso ama ilu haysto marka qolka imaam shafiie aad baan ka mowahay faayd kelmadda marku ku dhawaaqayuu daalax raasiyo kafara lagu mala lekin gabadhii uu ku اويله يدد اقلمتها دو صنفرين معنى قفكي اسكحر ويضبك الله بتبقى انك الربا اذا انك فاردان واتيك امار الى او الوري السبحانه والذين رجى يظاهرون الضهارا من نصاهم دمركودة ثم يؤدونك دمك الله بنا اللي قالوا ايو الهدين انطلق دفدقين فتحرير رقبة فاليهم دوشو دواحاء هذين رقص فعليهم ساسا تقدير تفعال فعليهم رقص يسكر كو هذا كو يجب تحرير رقبتهم قرل حرينتين ويرو أدام حرين هل كان رقبتا ومطلقة لما قيدين لما قيدين فتحرير رقبت المؤمنة لكن سورة النساء قف كي قف مؤمنة سيقالة كد لي كفارضة لجارها دي ماركو قال لك فتحرير رقبت المؤمنة إليه ولا قيدة <سؤال> إمام الشافيق قلت له يحمل مطلق على المقيد آياتا ومطلق أدان هالحريري سورة النسانة وحالا قيدة وحالا أدان كالحريرينا وإنه مومي وقلت له هاي ملك قف كالدهار كالصنعية وحالا لغرض بقار مؤمنات إنه حريري وحالا قلت له أيدا حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم قال نكي السحابك ايه قربت مرضاحي نبغو صلى الله عليه وسلم مركو يري قرب لي ايكين او قرب لي نبغو امتحاني نبغو وكيري اعتقها فإنها مؤمنة حراء ومؤمنة حديث كان قلتو صيد قارت الله حرين ايوه اللقوك فارك لنا ولبا ادانا اللقو لها منك قارئنو قرية اللقو لها وحا شرد ايوه مؤمنتها ايوه سيستراتي لعدوه قفكو قرية ايوه إذن أدام تسمى حرارة لهاية وإذن تقول ويدين يريد إينا الله الله هل كُو كُس ويهي الله فقال سيطير في السماء كر كُو كُس ويهي مركز أيو كيري ومن آن حنوب يارهم فقال سيطير أنت رسول الله نصولك الله مركز سيطير أعتقا فإنها المؤمن سيطير تدو أقول ايما سلسل فضي كر يدو قفك حرائي أدام أنقون ميل الله كيرو مكبودين وحلمي هي مدعات حريده مكة القديم هو إنه حريده مدعا ميل الله الكسو بي مكة مؤمن إنه يأسرده أبطانك لحريده فاسه أسرده فتحرير رقبة فعليهم جشود وحالها تحرير رقبة قر لحريده من قبل أن يتناس انت يصنع استابن الله حريده تحرير فقطعوك iru qor qareeyay waati ku ah intu ka horeynayna haasiis wa ka xara kuma banaana inu qad saaso weech kuu ila u hiri dhari kum hukka awaa mihee laba arrimo ذلكم خودم كاسا تو عبو ربه للكو وانينه وزجل وحال للكي قائلنا منكركا وحال الله منكركا سنة الله على مرضه يا علم ذلكم خودم كاسا تو عبو ربه للكو والله الله نبي ما تأمنون وحال سمينه دان خبيره وابيده فمن لم يجد قفكا للكي رقبك قفكا اوواتوا لعين ان رقبه للكي فالصيام وشهرين فعليه الدوشي سوحا اعاداي صيام وشهرين لباب بلوات صنع كود لباب بلوات المتتابعين اسرع فعصا طبك ان اوو دين ادان انو حريواتي وحاكوا لباب بلوات او خرير اح انو صنع ساقام مون كرقوا بو حيث كي سيو الليسي حيو هو يو اسكو شبه لباب بلوات ادوه ويقولوا ويقولوا من قبل ان يطمصا ان تنسن اصابنا والصوم لا بابلات وعرصوا لا باسقولد كور نما تذكروا كخرن عاص فمن الذي يصفي وكان اودي اصياما سن قف كان ليه هذا المسكين مثك يا هل مد الاسينا هل مسكين بركيس عميد والبلاسينا الى روح سبحانه فما لم يستطيع طقك اولين فاد عام ستين فعليه دشي صوحها الاطعام 60 مسكينا اللي احنا المسكين لقدين توت وحنا له حوالي 2000 كفار جدل يروحاش لسكا اراضي حلال ماهر الهو كفار جدل ذلك أي ذلك البيان والتعظيم عظيم تاسلين عدية ورقص من المنكرية إياو ويرين تلو ويريو كفارغ لغا اللازمييي واقع وحقوق بعيد لتوذروا بالله الله يو الرسول و أحكام تأله آدوه قلت سنتعه و تلك تاس حدود الله Markohore hore inad khas ka gayee islam tawo isku shebe haraw khabata isku shebe hudud alla kebut marka isku inad ugal alla kebut sohtine ala keb qaf ka hudud alla و الله رد يار سعي قفكه حدود الله يسهديمها قلابه ويل كافرين غالبا قفكه حكمك الله حكمه يروغلكس حكمك الله قفكه انتزام انتزام عليه يغون كانو حق يينت امنت قفكه و أحكامت إله إبتده و أرسه نضي عداب عدابك و أليم من أليم و الذين رجوا يظاهرون الضحارة منكم دينك آلائهم كبدهم من نسائهم دمركود ما هن الدمركاس معهم أمهاتهم هو يوئي يو مكود يو إن أمهاتهم هو يوئي يو مكود معهم إلا إلا إلا معهم ولدنهم أيها قلاء وَإِنَّهُمْ رَجَعُوا فَلْيَقُولُوا رُوحُكُمْ هَذَا لَيْلٌ مُنْكَرٌ وَحَشَرَ إِلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَغُو انْكَرَايَ مُنْكَر كَثِيرٌ مِنَ الْقَوْلِ هَذَا الْآ وَزُورًا بَيْنَ أَيِّكُمَا هَذَا لَيْلَانِ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّانَ اللَّهُ عَفُوٌّ وَمُتَعَفِّفٌ غَفُورٌ أُذُمَّ طَفًا وَالَّذِينَ رَجَوْا ظَاهِرُونَ دوشو روحاءها فيتحرير رقبت قر لحريتي من قبل أن يتناس انت يسننك إحاسك إستاذاً لحريي ذلكم حكم كاسا توحدون به لذي كواني نهو لذي كدع لناكمانتا والله الله بما تعملون الوحد سمير ايضان خبير ومضحق وقال له آه. فمن لن يتحدقك انهي فعليه دور شي سوعها هادي صيام شهرين لربنوتسونكول شهرينكم متتاليين اسرع احسن من قبل ان يتناصا نيكي يا خاص كنتن استاوا من الصوم فمالا بي استطيع تفكن وودين اصياما فخد عام وستين فعليه دور شي عام وستين مسكينه ليهذا المسكين لقودين ثوت ذلك أي ذلك البيان والتعبير عدينت يا وينينت حونك اللي وينينيي واقعوا وقعين لتؤمنوا بالله الله يا والرسول الرسول كيسا وطلق حدود الله وسهدمه الله ولل كافرين قالنا وحاوسو من هذا الحق ديديد دي وحكام تعليئا من سنين عذاب عذاب عليم مؤلم جرك حموجيه الله سبحانه وتعالى علم صلى الله عليه وسلم بارك على النبي